أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا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 وله من في السماوات والأرض ومن عاده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحزرون يسبحون الليل ونهار لا يفترون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 وهم من خشيتهم مشفقون وما يقول منهم إني إلىهم من دونك وما يقول منهم إني إلىهم من دونك فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ونبلوك بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلّا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ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 فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالواحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولَإِمَسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ الَّيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَاعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كان مفقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها، وكفآ بنا حاسبين.